قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فنان يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن خالفتموا قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حب ذاك الخلاف فإنه أين الوفاق لطاعة الرحمن هو ما علنت بأن أعد الرسول عليه عاب الخلف بالبوح تاني لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلخهم. في سالف الأزمان وما علمت بأن آداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوقهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان أسلافهم في سالف, سالف الأزمان قالوا له قال افتى اقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان قال افتى الشيوخ قال من جاء بالقر قالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان قالفت أقوال الشيوخ فأنتم قالفتم من جاء بالقرآن الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتمو خالفتمو من جاء بالقرآن.